Deze is een van de meest recente ontwikkelde landen die zich in مدني حلوني الفناني يسعد معاك اهلا من هندسه تكنولوجيا المياه و وفر حامد بسم الله الرحمن الرحيم نبدا معكم هيا الاخوه هذا الاصدار الجديد من مجلتكم الالكترونيه الاسبوعيه كومبيوت اهلا بكم في هذا العدد سنقول كمبيوتر اخر اخبار الكمبيوتر والانترنت اخبار المانيا على النت هو دليل البرنامج سامعا ايها الاخوه نبدا في تطبيق الصفحات ففحة الاولى دائما سنة كمبيوتر في سنة اولى كمبيوتر مع فتح هذا الصفحة ارحب بداي صوى بالسيديو الهواء لديهم بس عمر عيد والمضال بسامي بلطفي اهلا بكم معنا وطبعا يعني كلابنا كان تاهزا جدا جميعا اقول لكم فيه المهاردة كل من لكن اتفقنا على انه يمكن الكثير من المستمعين من ذوي البصائر يسألون دائمين عن اختصارات لوحة المفاتيح اليوم نتكلم عن بعض هذه الاختصارات الهنية كثيرة ومقرأوا هنا فيه في موقات قادمة ان شاء الله الا استاذ امام سامر عيد ودأ باختصارات الكيبورد او لوحة المفاتيح طب. انا كنت الموضوع بتاع الاكسل ده رداداته و معلومه ان الموضوع بتاع الاكسل احنا مايناش اي خساره يعني حاولوا في الاكسل من غير خصوص لا لو حد عنده الموضوع ده يقول لي دخلت مش حط الاختصار بتاع على الاكسل الموضوع شغال اختصارات جدا في اتصالات اللي هي اتصالات عاديه هي اتصالات اكس بي طب انا هبسط لكم شويه او في زمن لكن انا جايب لكم النهارده الاتصالات الخاصه بالكيبورد الكيبورد بالورد والاكس بي فاهم يعني الحاجات الخاصه بالاكس بي اللي هي دي الـ اكثر شيوعا اكثر شيوعا شويه الطلب مني كنترول اللي هو <سؤال> المعاستين هنسف كل كنترول ولو يبقى تأضى هنسف البقاء الحاجات و تحطها في الالت والالت و الحاجات نحن <سؤال> انا رأي ان احنا على خلقات لانه انا بنقول هنالرواح دايك ان ببختلف <سؤال> نحن <سؤال> نحن <سؤال> <سؤال> تعال قول كل الكنترول يعني الكنترول مع مع العنسى العنسى> في الاسف ده اللي هنقومها الكنترول سيبه نسخ انه ما عايزه نسخحك اللي هي <تصفيق> نعم نحن هقوله مستحى بلغة العربية والمقابل له بالانجليبية علشان اللي بيستخدم اللغه الانجليزيه بعرف والعربية ايضا <تصفيق> فاضح الـ Control X هو uh, Cut <تصفيق> uh, x not. او أص uh, <تصفيق> Control X نط او اللي هو هم نحن Control C و قط او نسخ Control X اللي هو الأص أو Cut Control X اللي هو لست نحن نحن نقول للاكس بره انه هو نهي يهي كنترول بي اللي هو, هو لست ده هو كنترول بيست كنترول زد لو انا عايز اتواجع عن حاجة مع لطي اللي اللي هي الاندود كنترول ايه لو عايز اعمل تظليل لكل اللي ما صحة او اللي اللي كنترول ايه كنترول اسكيب عشان اصلع القيمة النهائي إيه كنترول انتر عشان اكتري صفحة جيدة اه نذهل على كنترول واحد لو انا على, على الورد هيبقى مسافة اه مسافة واحدة مهم بقى مفردة ايه لو دخلت على كنترول خمسة مسافة سطر ونص اه دميب طيب نذهل على كنترول انت هاوصل لنهاية الملاحظ بلان شغلاء على الورد كنترول اس تفناشر عشان اشوف F2 عشان اشوف معين صرحة قبل, قبل الطبع اهه اهه اهه دي فنان مش فلاقسن كنتول F2 في control plus فيه اللي هي control Z او control Y ديك تجبر وتصغير درجة واحدة بس اه لو انا دغط control Y بيالراء من المنميز والمسيز واحدة لكن مش لا لا لا الانسي حاجة كستو ميز جميل او جميل. اذا قلت على كنترول واي دي تكرار اخر عمليه انا عملته كنترول عشان عشنافته القوسية في كمان احنا قلنا كنترول اي اللي عايز اوصل لاخر البرايف طيب كنترول 4 ده لو عايز اخرج من اي حاجة عايز اخرج من ملف فرعي مسكر ال ويندوز اللي انا شغال بيها اي حاجة عايز اخلصها كنترول اف 4 ده مفتاح سحري ا بالنسبه للوب لو انا عملت كنترول ومعاه حط دي ده لو انا عايز احط سطر تحت النص لو انا عملت كنترول ومعاه حرف ال M يبقى انا دخلت عملت كده ملف جديد فتحت ملف جديد لو انا عملت كنترول H لو انا عايز افتح الملف اللي ماشي شغال عليه لو انا عملت طبعا كنترول V هيبقى انا عايز اقضم لو انا عملت كنترول معاه حرف ال D ده لو انا عايز اقارن النص وكنترول D ولا ال G اللي بي العربي حرف الدال العربي حرف العربي اكبر فلات. فلات. فلات. فلات. جميل. لو عملت كنترول ج في يبقى انا كده تصغير مصر عايز كنترول اي لو عايز انا اوصف اللي هي خلي نصف في جميل جميل كل الحاجات الموجوده على ال اداره التصفيص اللي بس هو ليه في حاجه عايزين نقولها ان عندي في في شويه المهام لو انا عايز اتاكدني بالكيبورد بدل ما ادور على الحاجات دي موجوده عندي اهو فيه كنترول D في فيه كنترول دي عشان اتحكم في الخط التالي في كنترول ج الصوت النص من الجانبين ج في كنترول ال عشان ريستفاي <تصفيق> في كنترول ال عشان بريف النص من الجانب الايسر وفي كنترول كيو عشان بريف النص من الجانب الايمن وفي كنترول اي e عشان اوسط النص في كنترول ام عشان تغيير المقاس إيه لأعلى الفخرة ما اعزى أولى النقاس لأعلى الفخرة في حيث بنقولها طبعا هي صعبه تكثفه هي عايزة مرثة لا ما احنا عندنا وكيبه بلنا مرثة ما اقصدش انو عايزاتي لو ديت عايز استخدم ده في الاستخدام مم. مش هحط التساوي جنبي او حكبه بلنا يعني انا ابتدي مع كم خاصية دول ik het zei, ik zei, ik zei, ik zei, ik ik هذا هو الأشياء اللي الحاجات اللي هو بصفة هي اللي مستخدمة بصفة دائمة هي جينا نتبي نركز عليها هالك المستخدمين اللي يبقى نحفظه تماماً بعد كده يبقى ضمن الطبقات سواء موضوع أو موجودة في نفس الحلقة المسجل بنسمع أو نكتب معه ونطبق فبصير ضمن المستنسخ ولكن هي ما تتخفش فإني حنقولها عشان أنا متأكد من بعض الجسمين ما فيلك هيتو عادي انتقول لكي احفظ بكله لاني مشاهدك تحفظ بكله اذا استمع انا عليك تطبق مهم شيء لغاية ما تحفظه لغاية ما يسهل جدا انا عملية التعامل على الكمبيوتر او مع الكمبيوتر وبعد ان كل ما تحفظ مجموعة ننتقل المجموعة اللي بعدها لغاية ما تبقى الكيبورد بديل منع عن الانصر نكمل كمان مع الـ مع الـ مع الـ هيحفظ في كمان كنترول مع مع دي في برنامج لو انا فاتحه صفحه نت لي في الكونفيجر بتاعي او في المتصفحه بتاعتي لو عملت كنترول اف هيفتح لي البحث او السر السيرش بتاع لو انا في هيفتح لي بتاع الوورد يعني في ثاني كنترول عشان اعمل او احفظ في كنترول بي عشان تكتب من خبرتها تعطي المهام الصغى أو إنها يرفع أو ينزل. تقول أنت الحين ما زلنا ندرس دراسات بالكونترول. احنا ما نعملها بالكونترول. لكن في حاجات بالشيف وفي حاجات بالعرض شيف. في حاجات بقى زوجي في اختلافات دي بنجيب نور بعضها برضه اللي قدامي موجود قدامي حوالي او خمسة لو انا بضغط على الشفت الايمن لمده 8 ثواني معنى كده ان هو هيبطئ لي تكرار للمفاتيح لو انا عملت الت شيناه مع شفت شني مع ريد سكرين دي اللي ابتدى ده ايوه م. اللي هو الاضاءه صح لو عملت في اللي انا بضغط على الشفت خمس مرات بيشغل او بيعطل كل المفاتيح وطبعا اللي هو الثلاثه مفاتيح حاجات كده تبع تبع الشفت بتبقى الناس اللي عندهم اعاقات في الف… في دي في في في ايديهم وفرز كده جميل طبعا احنا عندنا كمان اللي هو ال... ال-- الوين الوين ويند الويند اللي هي الويندوز ما حرف اليوم دي بتفتح لي السبيكر بتاع الكليك <تصفيق> اللي هي الادوات المساعده بتاع الناس اللي عندهم احتياجات خاصه <تصفيق> يعني المفروض ان على الاقل الزر ده بالنسبه للمستخدم مهمه جدا اللي هو الويندوز اللي هي عليها علامه المربع المقسوم اربع ارباع ده مع حرف يو دي بتفتح لي كل السيتنج الخاصه سواء بال بالسمع اللي هي اول سواء أو اللي هي دي المفروض ان يا او, الـ أو, أو الـ الـ كل السيتنج دي بتتفتح بالويندوز باليوس انا اعتقد ان كل يعني خصني اخرج بالبصائر من بالتفصيل في انا بخل بالدراسه في المنتدى اول اخدهم واقعد احاول احاول اخذ دي ثاني وافصحهم على على المنتدى دي في الدنيا ما كنتش لها لو ما كنتش على حاجات كده في الكنترول ممكن نشتغل على الحاجات بتاعه الشيف في حاجات انا اكون اول مرة ممكن اكون ناس معها انا شخصيا بعرب اسمع بس حسيت ان هي شغل تحدي بقى احنا في من الماوس والاختراق دي حاجات انا اصلا نفسي ما بدرسها منها بال بالنص. نحن قلنا نحن كلنا نستفيد من مواضيع فيديو بالنيد، وبالنيد فيديو فيديو النت أحسن في أية الكوف. النت أحسن. صفحة تناول كمبيوتر ونفتح صفحة جديدة ان شاء الله تكون صفحة أخبار منا على النت. الأخبار العامة على النت وعلى جدي الصفحة نقرأ خبرا هو لديه علاقة أيضا بال بالكمبيوتر أو بالبطاقات إنه له علاقة بالهواتف المحمولة الخبر بيقول بقاط القلب حل محل بطاريات الهواتف في عام 2016 شو كده ما رح نشيل البطارية وشوف سعد لأ التفاصيل نتعرف عليها بعد أن أديني بسلام المغرب إن شاء الله. لزميله شاهين مبروك وعوض انه في ختام في شي مجلتكم الالكترونيه الاسبوعيه كونفيونير كنا قد فتحنا صفحه الاخبار المنوعه عالميه وقرانا عنوانا يكون دقات القاد تحل محل بطاريات الهواتف في 2016 التفاصيل بتقول توصل علماء امريكيين الى ابتكار رقاق رقاقه كمبيوتر صغيره تحصل على الطاقه الكهربائيه من دقات القلب او من خلال حركات بسيطة للجسم مثل عبد الاصادة من المتوقع ان تحل هذه التكنولوجيا الجديدة محل بطاريات الهواتف المتقالة والاجرزة الصغيرة مثل مشغولات ال mp3 بعد خمس سنوات اعلمت مبناء من الباحثين في جامعة جورجيا للكمياء ان اكتشافها الرائد. أعلنت اليوم فك جميع طبعا اليوم ده وليوم اللي قام بالفندق الخبر وليس مقصودا به يوم بعد اليوم فك جميع زملاء الفنية في ولاية كاليفورنيا تضن لموردة بصحيفة أميركية نشرت هذا الخبر. أنا أعتقد إنه يعتمد على بقاء القطب ليتغذى مثلا هاتف او اي أجهزة ثم ربعية ليس غريبا لانه هي بقاط القانون يعني وضعت الزبرات على فلنية. من الله بكنا على الشكلات لا يناديه بس, بس, بس, بس, بس, بس, بس ان احنا نشكل هذا كان معاوض انه كان فيها مشكلة خلقه وقلده الله تتطبر جلد على الهي وقلده مش. بس انه هو الكلام ده مش غلط طبعا مع الشركة لا هو بيقول لك هو صغيرة صغيرة في هي رقائق صغيرة جداً. هي رقائق صغيرة زي ما نشوف الخبر بتسكين الطاقة من الجسم. الجسم بيصدر بالطاقة باستمرار يعني سواء أنت مترقّز بيعني إن باليس متحرك الجسم بيصدر بالطاقة. فهذه الطاقة في هذه صغيرة إنها تغذي هذه الرقائق الصغيرة وتشحذها بدلاً من البطاريات الماهدة. رأيكم في هذا رأيك الخبر؟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 احنا فين الاختراع بفين خمس سنوات ليست طويلة بمده طويلة يعني. م... هي... ما الله مراتك مويت ناتل سنة 2000 لما كنا في عدية دي كانوا بيقولك ان يدين في, س... إن... إن يبين في الفين سنة 2005 هتكلم عن طريق الساعة بتاعتك وهتكلم ودون ان اعتدد ان ده نتكلم مع اخي ساعة ايه في الساعة ومشاهد ايه في الساعة بالوقت الموبايلات بقى قلت وبعدين على احنا دا علاقبين الاختراع ان شاء الله لو را انا فعلا بعد خمس سنوات هيكون بداية عصر جديد تماما في عالم التكنولوجيا و... وعالم تطور التكنولوجيا والطاقه في المجالات اللي كان التقدم فيها يعني <تصفيق> مستمر في كل يوم وليس شيء هنمر السنين بخمول يوميه مجال التقنيات ومجال الكمبيوتر تحديدا ومجالات وهذه التقنية التقدمة بتشفى جائما في كل يوم تطور جديد صحيح مش غريبة ان احنا نرذي بطريات الهواتف بدقات القلب بقى بدقات القلب ودواتف يعني انتش حبيبا بطريات الهواتف احضار اخداري اجرب على طريق ستنا بتشفى مدستمرار حتى تحول القلوب لوظيفة اخرى ير الحفظ على صعيد الإحساس بالمشاعر. دعونا ننتظر حتى نرى. مبلغ مؤقتاً هذه الصفحة قد نعود إليه مرة أخرى، لكن نغلقه لنفتح بريد البرنامج. بريد البريد جاهلك دائما بريدنا وهو s-o-m-o-e-r-e-d-a-chaw-o-dot-com استقبلوا لي برسائل حتى نصل ان شاء الله نذكر ايضا برقم الهاتف الذي لم نذكره بعد ومن ذلك جاءتنا لتصلاة الحمد لله رقم هو 257-89-528 المراني السؤال هو الاول أمي. سلام عليكم السلام عليكم وبركاته بحضرتك المستمع الجاي عماري. محمد عماري اي لم ديك يا سيد نيشم انا جراتي بذكر الباكس معندس من ايه اللي في ايه خالي اللي اللي اللي اللي بعمل اولي حلق انا مخاطف والله لانه كنت ريسة داخل طب لا بص يا شانس انا بالاسف اعطي دورة عليه وما لقيتش بالنسبة الموضوع للبيو بتاع البيو يعني ما قبل اكتباع لا ما لقيتهاش يعني ان غالدة ما لقيت الحلقة دي انا فنصصتها مخصوصة عشان عم. حضرتك عم. موضوع الاقتصارات كلها بس انا فتبعي ما روضت على كل حاجة في الاسل عشان البرت ببيو الاقتصار بتاعها للاسف ما لقيتهاش فانا حتى ضعيت المجتمعين عن بريو الميكروفون دلوقتي اني دا حد يعرفه ويقول لكن لكنها ده وقت القليل تترى جيد بنا في ايه لكي بريت بجود كالكسرين ما مدقش وصلوا لو ايه اتحارف عليه برضك لان برضك سمعتها في الاخر فنة المركزية كنترول يو اه ايه نفتحضم النعريتور او نظهر النعريتور لا, لا لا مش الكونترول يو. الوين, يو الوين يو الوين يو الوين, الوين, الوين, الوين دي الالوند ال اللي يندز الوند العام على على ما هو ذا حركة ما هو ده الوند ما احنا في الكمبيوتر عم مثلا او او, أو, أو بتاع او البرنامج بتاع ال ده اللي هي العبصه الحاجات دي كلها السيتنج بتاع النافذه والبصار بضبطها عن طريق اللي هو اللي هو لويندوز ومعاه حتت طب وقلنا مثلا مودا معينه مثلا 5 ثواني او 10 لا لا لا انا, أنا يعني ما يعني حتى كنت اللي اللي لا دربتها مجرد ما يقع قلم في السخان وهطلع حتى من سوق ده هيشتغل على طول يا حضرات مالك اللي حضراتكم عاملين ان هم بيستخدموا الزوي ذو زراعه واحد هو الطاقه الحرفيه اللي هو الشفت بتضغط عليه لمده 8 آه. آه. اللي هو شفت شمال شمال و ومعاهم من لل... بتاع الميندوكس انا متوقع ان هو عشان كده لان انا ما ما جربتش او جيت على دفع خمس مرات هي... هيشغل او هيرسل لك صبات المفاتيح انا الزي ال ال ال ال دي كلها انا جايناها من من نقطة زي الحاجات الخاصة آه. في حاجات, ما حاجات ما ما انا قررتها في حالات مقررتها عشان كده انا مش عارف بالضبط تطلع برا إنها خلاص بتوقع لو في ناس عندهم مشكلة في البرنامج عشان كده هيقل مثلا حاجات مثلا بتقلل سرعة في المصنع كتير أنا أنا أنا عرفت. أنا أنا الايو الان الشفت جربتها مره كذا <تصفيق> مره وما جابت معايا خالص انا مستني قرى مع كلامك يا اللي مابين عندي هنا ان انت تضغط على خمس مرات هي بتتشغل بت بت او بتعطل ثبات المفاتيح انا وزيد دلوقتي مش عايز يعني ثبات المفاتيح بس انا كده ابدا ولا طب معلش بقى انا هطلب على استاذ المتاح الفول لا معلش يا معلش يا يعني يعني اقول طفولي شوية الديز اللي بنستخدمها بالبالكيبورد الجيم الدين اه الجيم لا بالكيبورد مش منها من مين خالص من من التطبيق اي بتعمل كل برافو عليك منين انت بتتعلم الجيم دي على الكمبيوتر خالص بعيني من الاشياء اللي ما اعرف عنها شيء خالص على الكمبيوتر فباحلها ان منين بتفهمها اتفضل اه بنوصل للجيمز اقول له جيم عليها طريقه معينه عشان انت تظبط التحركات بتاعتها مع لوحه المفاتيح فانت تفتح كل جيم هتلاقي فيها options هتلاقي فيها controls في الكنترول ديت انت هتلاقي التحركات او التحركات ممكن لكل تحرك معين ل معينه زي ما انت معيش. كنت قوي بالأجهزة. أنا أخذ بال. أنا أخذ بال. أنا أخذ بال. كنت أحب على لا لا لا. لا. ترى الحجم هذا جيد. ترى أي هتلاقي فيها حاجة اسمها أوptions او أوptions بالعربي. بالعربي. أوكيه. أوكيه. ايوه اسمها كنترولز او لا تحكم هتلاقي فيها ان انت اللي انت نفسك من الشمال لفوق تحت على التحركات بقى كل جيم هتؤسس لها الزاويه اللي انت عايزا. شكرا جزيلا وعم بحب حضرتك بتحكي تبحثين على نقطه ال ال عايز مقابله كده علنيه واقبلها احنا احنا كزاوجه خاصه هتديني الاسوياء إن شاء أنا أنا, أنا لو ما أنا أبغى على المجلس بالذات من الأحبّ العربية والأهلنبي منكذاني أنا متقاعد. الله يسلمك. علشان الله السلام راح من بني بنيو والدي من بنيته بنيو هو كامب زين الرقم اربعة ارد بكثل اثنان زون ايضا انا بمذكر بالمتابة بنشكر الدكتورة مينال كمان وهي ايه رسالة مينال هي رسالة من الدكتورة مينال بتقول يسريني ان اقدم هذا الموقع لمحب الاجتماع الى الالعاء والتلفزيون في مصر والعالم وقد قمت بوضع روابط الاذاعة المصرية عليه والموقع يقبل اضافة روابط الاذاعة وتليزيونات اخرى وهي آمنة موقع باتل وأنا هقوله لكن إن هي يعني يتعجب منه يبقي هو أن باتله عنده فردي رسالة عشان في كتابة أنيحف الموقع هو b كمان اود اشكر حضرتك استاذ عمرو عبد المحمد وتم وضع الموضوع على الرابط التالي الموضوع اللي هو كانت منتديات عبد الحليم احنا كلنا بنتكلم عنها في اجتماع يوليو كان استاذ لي منتديات انا منال ايضا في لينك هو كان في دوت نت الرقم في الرابعة يعني علامه الشباك و 6-80-3 بالنسبة في الأسبوع الماضي و أشار لبرنامج دنواني ديفتح نانكم هو ايه هي بتقول ان ده دنواني ده على الفيسبوك ذا كانت رسالة الدكتورة من الكناني دا عليها وانا بنضلك هذا الرسال ونستقبل التسل تليفون هلو السلام عليكم فلاكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك اعصم ده اي امام اسوال انجفان لا اقرب اخوة كده اي امام بس السؤال بس بخصوص الله الموص احطان اخليك الموص مشكله جدا يعني النتاجة يعني ابقى نشدك واحدة على اي حاجة بس عشان بتاحها تمام عشان تضغلها بس ام بس يضعو بس عشان تاخلي من العالم الموضوع بتفتح تمام لقد تم تصويرها من اجل ان تكون مسلما من اجل ان تكون مسلما كنت تم تصويرها من اجل ان تكون مسلما كنت تم تصويرها من اجل ان تكون مسلما كنت تم تصويرها من اجل ان تكون مسلما كنت تم تصويرها من اجل ان تكون مسلما كنت تم تصويرها من ان تم تصويرها من اجل ان تكون مسلما كنت تم تصويرها من اجل ان تكون مسلما كنت تم تم تصويرها من اجل طيب، ايه المفروض كلام متفكر كده قاعدة من الفن عشان احنا احنا نفسنا كمهندسين صيانة عشان نخلي اي حاجه لو نغير الحاجه دي عشان نجربها نجربها في مكان انشاء لو انت عندك امكانيه ان انت تجيب اوي سلك جربت من الفن من جاله يعمل كده لو ما عندكش الامكانيه دي كل الناس بتاعت خدها في اي حته وخلوها بيعمل الموضوع ولا والله لو ما بياملش اكيد ان الـOption بتاعة الماوس اللي هي الوقت بتاعتنا بتاعته ادخله هتلاقيك ان انت لان مفرح اي لان ان انت عاين ان انت اه اللي هو نطع الـ باقيام من مين دا بيام الـ Click هو يقدر دا هو يقد Action بتاع باب الـ Click من المواضيع دا لأ انا مشكلة لما يعني بعد بل يعني الـ يعني يوعد نقول دا معايا انا اتاول نصبت بالـ Windows جديد مجرد عن العالمة ايش وجودة الم او ممكن التسطير بشغير يعني عند المده و بتكون او طال المشكلة دي قم من التسطير بارس موضوع انا عن الجهاز وممكن انت ستطلت الهند الحالية بعمل options or the على on the mouse الماوس ضدك مكان تاني او جرب الماوس تاني عندك وشوف ايه وابع حوض عنك يعني لو بالفترض انه قربت الماوس تاني ومشكلة مش موضوع او موضوع انا لا مش مبدأ بارس تغير الماوس بتاعك لا مفيش ده اشياء طب حاجه طب هو لما خدت على بروسيسر والموش بتاع الماوس حاولت مطفوه كمان حتى جميل يبقى هي كده المشكله غير دلوقتي من تفصيل كلام حضرتك يبقى مشكله الماوس نفسه في اريا شجاره الماوس بتاعك على جهاز كم او تليفون الماوس ثاني وجرب جهازك شكرا شكرا شكرا الله يخليك اللهم لا الله ولا قوه الا ونفتح من اخر مستمع يبني من زي البشائر محمد فارس يقول عندي إجابة سؤال الأخت عدير في الحلقة الموضيلة 33 هي كنت يتكلم عن التسجيل على الكمبيوتر وكانت أن يتكرر نفس الكلام أكثر من مرة في التسجيل كاله فهو يقوله مداد يتنيه في ليس برنيني جيس قده ويقوله التسجيل له خطوات كثيرة وسهلة وأنا على استعداد وعلى استعداد يقوله يعني باعث أرقام هاتفي فلو إن أختي رائدة تستعين بمعلومات النبي محمد من كتابه سواء باكمل أقام ترسل محمد يوطة وصل معه لكن هو ما من بيقول نجد بيعمل هذه الشخصية في اي تعليق عندك؟ لا ما نجد أول من قال مميزات كبيرة جدا في مجال الال ميديا. يعني المرسم الصباح جدا ويكون في الإنكالية دي إذن بنقول الأخت عدير يعني تتصل بالبرنامج دلوقتي عن طريق التليفون ونبقى نجيها أرقام هواتف طبعهم ديال خارج الهوات مستوى زخمت هل تراسلنا عبر سنو أربعة شوزة تكون ونبقى هي عايزه تعرف خطوات التسجيل بنقول لك هذه الرسالة ونفتح رسالة مجادة رسالة جديدة من الاخت المستمع رمضة صلاح هي كانت باعتها لنا فيها تاتشنط لأنها باعتها بالصورة وتقول تحيط عليها لأسرة البرناند والأسرة مجيحة ضووف الأفاضل توجد مشكلة في البرناند المرفق مع الرسالة انجلت أكثر من كذا مرة من المرت وكل مصطب تظهر هذه الرسالة هي الرسالة التي تظهر لنا في رسالة ميهودة لما بنصطب أي جهاز اي برنامج على الجهاز بعدين دوئت علينا الابنين التطاعة او المتفقية بتاعها ويبقى نتجل الاس اكسس عشان نسطى الجهاز، من يقول اكست بنا خود انه عملية التم لانه على اكست لو قولنا دعم اكست طبعا ديتين مش عملية التصتيب هي بتقول ليه بتضغط على اكست وبتظهر لها الرسالة التالية بالرسالة التانية برضى بعتها لها بتقول ان في ايه او في حاجات التسطيب ما يتميش ما العين اني جربت على دغستاني اصطبت فماذا هي المشكلة عندي يعني واضح ان انا اليدي بتظهر على دغستاني بيتصطب هذا البرنامج وبالنامج اظنه هو, هو الاكستوري انا عمري ويندوز انستولر في انستولر كان بيعملها يعني كل ما هجالها فاهم لما تدور على رمز انستولر فيرجن 3.1 او بعد كده وتعمله رينوت او اللي هي تفتح عملية الويندوز ابديت على ما اللي يحصل عملية عمليه ابديت بروتوكول ممكن يجي لك رساله بتقول صفحه بتدي اكسس ما اثنين ليه بتفتح ويندوز ابديتس هي بتعمل تعمل تفتح عشان فهي تفتح حواليه الويندوز ابديت بحيث اي ابديت تتصح للويندوز تتم اوتوماتيك او اللي هي تروح على موقع ويندوز وتعمل بحث على ويندوز ستور فيرجن او مم. اي مجرد احدث من تدا واتنزلنا اندها ان شاء الله المشكله ديات منشطة زر يجب من عاصلة تمان ده للمسخة اصلية مم. مش اصلية بتنزل يعني ده من حدث مش, مش, مش جاني اللي هو بيكتشت في المسخة مش مش مم. اصلية بقى 3 واحد من عاصلة في الاول خالص انشان لقد رانضة صلاح تدرد حل مشكلة البودة التاريخة ان شاء الله وانده استمر المدوء برضو يراسلون في اسبارك بانفتح في سيه بديدة ja, dan mag ik, mag ik er zelfs niet lang tegen. in die filmen en alleen, alleen om Ik احنا طبعا بنشكر حضرتك على التفضل بالمشاركة اللي هان تخلى الله عليك احبوك بسرعة كده علشان وقت البنامج احبك على وقت البنامج بالنسبة للألعاب بتاع تزول البصائر مش ايجي لها بقى تنفعل البصائر بصباح محمد لازم محمد العملي م. او اي اعاوز لازم اول يدور على الألعاب خاصة تزول البصائر و دي اتباع لعب صوتية لان احنا هنشوفها ازاي و هنستعمل الموز ازاي مم. فهي اتباع لعب صوتية مغرمضة على التي وكل و اللعبة بيبقى فيها دوامر ال... بتاعتها فهو الاول لازم يشوف الالعب دي وهي اللي هيعرف يتاقتور وهي اللي هيعرف يشتغل على التي عامل معها الحاجة الثانية بالنسبة للنريتو هو الويندوز احنا انه هو الويندوز شباك الويندوز او الويندوز او ستارت مع حرف قرف الوب الويندوز مع اليو يعني هدوس ويندوز ويو ما فيهم وراء بعض هيعمل لي شغل داون ودي النقطه اللي ترد عمله خلال شوية ماله هتتحمله اليو معي يو يو بس مش مع بعض لكن الويندوز واليو مع بعض يفتح المريض اما الويندوز وبعدين يو يو يو عم يشغل داون على طول طب الويندوز هنا اه يو بعدين يو ايه الويندوز سهلة شويه سهلة اه طبعا ده على حته هو على ويندوز مش, مش ويندوز يو, يو لا هي لا, هي هي هي لا يعني ويندز واحد ويندوز يوم الاثنين الويندوز ويو وار هيعمل لي ريستارت يعيد تشغيل المكان تاني حاجه في الكنترول مع مع ال 4 كنترول اف 4 ربما دي في بعض البرامج بناموش كل البرامج الميشترو بتاعات جميع البرامج جميع البرامج المطلوحة هو alt-f4 alt-f4 لاش ننجو تسهل اللي برضو سؤالي وصابتون بعمر عن اللتيجة في, في جون الأكسام اه لأ خلنا بلية فترة مستمرتوش فحاشوفه حاشوفه ان شاء الله نشوف لك ده ف... بالنسبة للأخت اللي هي ثالث أوه. سؤال بالنسبة لها اعتقد ان المشكلات طالما البرنامج دي الصفة لا فقط المشكلة عندها بيه بيه في باية او بطران افل لها الريجستري في البرنامج اثناء الدرجيل اثناء عا التفتيت عاودي يسجل نفسه في الريجستري دي بقى مقفول سليم بقى حتى الحالة دي مش هيعرف مش عارف يحط البصلة بتاعته مش عارف يطلع على, على, على, على دي يطلع في رجل فقط يعني عندها بقى التفتيح. التفتيح كل بقى اللي ممكن تكون شغالة تباك بنيم التالي مجرد تشتغل انا شمان اسمح موضة بس معي اتباك الرسالة اللي هو العالم معيش عشاني كنشوفت دهنا كنان ان ده يسبالها الرسالة ان هو محتاج ان هو يصطط ويندز مستولة 3-1-10 اللي هو الاخرارات التالية اللي هو بيتأول من نوسها لما عملها update بنلاقي ماشي مع update في الاول خارج تريدا في تاني خطوة او تارت في update يقولي ان هو رجائك ينازل ويندز 3-1-10 فهي كل المشكلة انهيك انها ما ما ليش مش او بيت أو البرنامج؟ فعشان كده البرنامج ده تقريبا بيقوم على السيرفيس اللي بتقدمه الويندوز إن بس لما ماش يا باش ماش ماش ماش ماش وده مجرد اجتهاب أنا أنا يعني اللي هي عندها في فيروس على الجهاز فالفيروس ده من النوع اللي هو بيقفل ريجستري فحتلاقي البرامج للصدرطة طب وضمع ملح تقريبا تفطيب برامج بس حصل اصابة فقبلها ريجستر فبالتالي ده مجرد مقرمات جهاز ممكن احتمال اه اه اه اه اه اه يمكن اعلاء يا بتقولوا بتحل مشكلتها للوضع عبير اول مشكله عندها اللي هو السيستم بلاك لتضر لها السيستم بلاك ده تضر لها لانها بتستعمل ده مشكله خاصه لانه في ضمن البرمجة بتاعته بيتعملوا التقنيه دي فهي يا حتى هتقفل تماما تشتغل الجهاز وتشغله لو اله اشتغلت خير وبركة لو أنا مش مستغلتش هتحتاج كملة رجية اصلاح عدد اصلاح م. انها هجيد نسخة مأفولة يعني مثلا عندها الهضار الثامن عندها الهضار الثاس هجيد نسخة مأفولة وتبدأ تشغالها كأنها تطبط من جديد النسخة دي هتشوف ان في نسخة زيها موجود على الجهاز هنا هتفتح لها شاشات وتديها اختيارات عودة اميل اف ولا ريبير ولا انستول طبعا تختار ريبير وبمجرد ما تدوس على ريبير النسخة هتجدد نفسها طب هنا برضو سؤال طب لو واحد عاوز يمسح ال ال الماطر الجزء الجزء اللي حاضر في الكونتور بانل في الاب اند book... مو وريموف بروجرام اديته اربع ملفات فطبعا عشان يتمسح لازم الملف ولا طب اقدر اصعب طريقه طالعه ان انا اجيب نسخة من نفس الاله اللي موجوده عندي واضعها طب طبعا هتطلع لي هل كل اتعاوذ ريبير ولا افجاريت ولا ريفير ولا اون ولا ولا ان انستول لو فقط اون انستول هيتم بشهولة جديدة جدا هيتم ازالة النسخة اوضع <سوار> من انا ادخل عقلتور بان الوافضع ما امسك ملأ في ملأ التاني بتاحها بالنسبة للتسجيل هي تسجيل من الموقع العملية الوثيقة ممكن تتعمل الويندوز نفسه اللي هو بالنسبة الموجيميكر بالطبع الموجيميكر بالطبع عندها مش هترك شغالها لو 3 احبعت لها نسكة من البرنامج الموجيميكر من ظهر وما تضغط عليه هتبدأ تسجل منه بعد كده عندها تزميطات الصوت تزميطات الصوت بسهولة اجتيدة جدا جدا هدوس ستارت وهدوس حرف PTE اللي عاشر تدخل programs والprograms وينه هدوس حرف A عشر تدخل على Accessory الاكساسور هتفتحه فهي انترنت اختار الترمنت الوضع في هات ومنها هتختار الوليون كنترول وفي الوليون كنترول هتفتحه بعد بيه يدوس عرف الالت وارت عشان يفتح لها البروبرت بتاعته ومنها هيبقى عندها حادينا الولاي عاوزة تعملي بلاي تضبوط البلاي العرض ولا التسجيل هنختار طبعا عن التسجيل فهيتحرك بالدال هتختار بالسامع في الدفتر الريبورت هتدوس تاب منها اقول لك انت عايز ايه تاخد من مصادر الصوت تاخده في عندها في ستيريو ميكس وده معظم يعني فديت بتبقى مجال للريكورد ان لو انا عاوز اسجل كل حاجه تجري على اعلم عليها اعلم كمان على الميكروفون اعلم كمان على ال لاين اند وبعد كده اهوت هيروح فاتح لي التظبيطات بتاعتكم بالنسبه للاستيريو ميكس ها اول حاجه هيقول لي النسبه بين نسبة الخطين اللي هياخد منهم الصوت هختار 50% عشان لو انا اخترت رقم غير كده هيبقى في سماعه تاخد, تاخد تاخد صوت مختلف عن سماعه تانية او عقاده صوت مختلف بعد كده هيختار هي هي السماعه لي الفوليوم حجم الصوت ايه برضه نختار حوالي 50 ب 50 درجه لي بعد كده التالت حاجه بتعوزني لو دوست على المفتاح ده ييطفع الميوت يبقى مش مش هعرف اتكلمين لا هخليها من غير ميوت هدوس ده التاني هيبتدي يجري ضغطات الميكروفون ضغطات الميكروفون لا هخليه على اعلى درجه بعد كده الميوت الافضل ان انا اخليه ميوت لان الميكروفون ميكورتون لو بيش تلوط هيعمله دوضة عاليه جدا معمالة سفية هدوس على التالتة بعد كده هيجبت الليل هضبط 50% الليل والبولي بتعبط ال 50%, ال 50 وبعد كده بروح عمل اوكي واحرم كده انا خلصت لبط التفجيلات بتاع الصوت بعد كده هروح عن نور يميكا هشغاله بكونترو الوقات وهختار له وهحط حد عليها وبعد كده هختار ماخذ الصوت اللي انا عايزه ايه او المذيع اللي هيقرا هيبقى عنده الميكروفون الظاهر هيبقى عنده ال اللي كنت هسجل ما هي عايزه هختار الستيريو ميكس. بعد كده بكل إن انا مضطر مضطر بعد عايز ادوس مطره ابدا بعد الموقع اللي أنا عايزه اديه الصوت هو كده الصوت شغال والموجي ميكر شغال بيسجب عطو الخلاص ده هو كل الصوت اللي بينه ومطق بيسجبه بعد كده هوت لو انا عاوز اخلى الترجيل حنهد القلق بالتقب عشان ارجع للموجي ميكر وادوس مقطه رح التسجيل الترجيل وادل في اس وادوس انتر ان نفحة السيف ان شاء الله وكده هو عندها نسخة تقدر اضاف دائرة طبعا الافضل منها انها تسطب الجولد ويف لانها امكاناتها سهلة جدا وحلوه ومناسبه جدا لاخواني زي البصائر مش رحمه فجديد مره الحاجه اللي هكده بعرضه محمد صلاح محمد صلاح عنده فيروس عنده هاكر الحساب بتاعه عليه هاكر والهاكر ده عاده بيبقى في نوع بيبعد الجهاز نفسه على المكنه نفسها بتاعته واحيانا بيفضل على نفسه بتاعه فاعتقد ان محمد صلاح عنده هاكر عمليه مش عمليه خفيفه وبتجيلها هو هاكر بشترى حضوطك بشترى اللي بنشكرك على اهتمانك عشميندس وارجل اخك عديدتكم و... كانت اي حد اخوان يعني حضوطك يوريك التقدري يجيله تلفوناتي وميلاتي لوليما انت كنت بتكلم بسرعه لان ان شاء الله موجودة على المنتبى تقدروا يحصلوا علينا طبعا اي حد بيطلب تلفونات البشميندس مخدودة ومعتها له على طول شكرا سعب لك وشم في المتطل لرسالة جديدة رب صورة نحاول ناخذ اخر اخبار الكمبيوتر والانترنت الرساله الجديده من مراشه مدني بتقول سلام عليكم رحله بركاتو لقد كنت بطريق الخطأ بعمل فورمات لفرقات لبركوشن عليهم معلومات مهمه جدا وكنت بعمل بحث عن احد البرامج المتخصصه لكن لم انس استعادة جميع الملفات كما أن كل الملفات المضغوطه بمن لا تفتح بمعنى ان عندما افتحها تظهر الرسالة تقول ألتشي نوت فارمز تعرفت كثيرا والمعلومات هامه جدا جدا جدا أرجو الإفادة لاو سمحت أرجو الإفادة لاو سمحت <تصفيق> <تصفيق> بالنسبة للجانت لو هي لسه درايف بتاعتها اللي عمري في لسه ما, ما تعملتش مع أختم لها استواجاتي في احتمال انها معرفني استواجاتي بجاتة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 وفي المنطقة جاءت نتيجة جميلة كميسة وشترجعت نسبة كبيرة جدا من بتاعتي جداعتي عشان كان الهوب كله كمان خفتك البرامج كلها لكن في نبقى انا توقف سمع ملفات مضغوطة بالممرار لأنها بتقول انه دينا الله ما تفتحتش ظهر إخلاء رسالة دون رسالة دون رسالة دون رسالة يعني مشوى كلها المهم حاجة عن الحاطر من دفلان سمادي كلا المنهين متخطوش على عبر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 Marefijs r e c o v e r -M -O f o l e s no. recover my Get data back g e t g o -E t a -E b e c t -K. Get that back Even in de russia r واحد من البرامج الثلاثه في حاله انه فينا ان شاء الله تحصل على اكبر قدر ممكن تستفيدوا او تاخذوا ممكن من ملفتها، الملفات المرفقه بالنمبر هل لها خاصيه معينه اتجهوا فعلا عندما حصلت مساعده على حساب شره ممكن القانوني ملف رجع بس ما في بيانات معينه فشاكل ال الفايل مش هيفتح هو يعني يعني ما لا توصل لاقدم شيء ممكن في كل الحالات انا ما نوصلش يبقى تكمل طب احنا نحن كل البرامج الصناعيه ده ضمن الامكانيات في تخالف من البرامج اللي عندي دي مستواها اعلى او او اهميتها قصوى اما هنا بلجأ لحاجة الناتنوني ويجي اللي كان لكشوان سمال الهالي وبره اما هنا بلجأ لبرامج المتخصصة في الموضوع ده بقفع فيها فتوس ويجي حاجة ويجي حاجة تانية كنت ده لفتها قبل كده ان انت تلجأ الشركات المتخصصة في الموضوع ده اللي بتجالك بينك <م> <Objective> <سؤال> لو انا هبعت المصامر مثل، الهارد مثلا شركه من او شركه من امريكا وبتاخد فيز على الموضوع ده فلوس كتير على الموضوع رجعلي الموضوع يعني على حسب الاهميه لو الموضوع يستيقظ فلوس اه ابقى اجيب فلوس او ابعته بشكل كانت لكن لو الموضوع يعني شويه يعني المعلومات مهمه جدا كل البرامج يبقى لها هو مش يعني اقصى حاجه احنا إن شاء الله توفقي في استعادة أكبر قيمة ممكن من بياناتك لأن المباين في نظرة البراج لا يصابقت في نظرة تاني لكن عندنا عدد من آخر أخبار الكمبيوتر والإنترنت ستحقنا صفحة اخرى خوري كونفيتر للانترنت وعلينا نقرأ على للانترنت لدنيا اشخال الكائنات الحالة طبعا عند الحديث عن المنسوعة الالكترونية تأتي نسوعة كتبية دائما في المرتبة الاولى تستخدم على البيئة من الاهتمام لكن هناك منسوعة ابيضة ميبودة على الشبكة الدولية تستحق لأخرى مكانا على قائمة المواقع المفضلة الخاصة اسمها موسوعة الحياة تهدف هذه الموسوعة الهدى الموقع التي تقدم علماتها عن جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض خلال مقالات وصور وملفات في فيديو وغيرها يمكن استخدام موقعي الفيس فيسبوك وتويتر لتواصل الاجتماعي لنتباعة أحدث المقالات التي تعتقد على موقع الموسوعة والاطلاع على مقطعات من المقالات التي تتناول الأحداث الغارية ايضا هي موسوعة لكل الكائنات الحية وبالتالي بصف الصورة ويمكن طبعاً بالقراءة والصورة ولأحبب فهذا يمكن تكون فريدة جدا في كل مناحي الحياة في كل المعلومات الخاصة بشكل الحياة على كوكب الأرض والكائنات الحية الموجودة عليه. بس من ناحية آخر أخبار أو آخر أخبار الكمبيوتر والإنترنت خبر كل هذه موقع الإلكترونية يعود بالزمن إلى الوراء. طبعا الخبر أولا من كذا مثير جدا، لكن التفاصيل أقل إفادة، لأن هو الحقيقة مش بوعيد بزماننا احنا إلى وراء، لكن بيرون ما كان قائما أو موجودا في زمن ماضي. أي تفاصيل كذا، حيث سألت من قبل من شكل مواقع الإنترنت في الماضي أو عن معلومات التي كانت تظهر على في هذه المواقع هل تبدو معلومة؟ يرد على موقع إلكتروني في المدى وتريد البحث عنه الان يمكنك ان تحصل على إجابة هذه الأسئلة باستخدام قالة الزمن الخاصة بشبكة الانترنت وهي عبارة عن موقع إلكتروني يحمل اسم web dot archive dot org. يحتوي هذا الموقع على أرشيف يضم الكثير من مواقع شبكة الإنترنت وينتيح لك أن تبحث عن اي موقع. لا تتطلب هذه العملية سوى العمليون الالكترونية للموقع ثم التاريخ المطلوب يقول الموقع انه يحتوي على ملايين الصفحات الالكترونية التي تعود الى فترات من سابقة يعني المحبي او المنفضون معرفة شكل الشبكة العنقبتية كان ايه في النادي لانه بالتأكيد في البداية كانت مختلفة عن هذا الشكل يستطيعون استخدام هذا الموقع واكيد سيجد فيه أشياء برضه مثيرة يعني على التربل والفدود حد من دولتي عنده فترة صفحات الانترنت ماذا اختلاف شكلات الموضع عند الواتف الانترنتيه ما اكيد مخير ثلاث الضدن طب عايزة على أنه لا يحتمل موضوع اختلاف عايزي هو بسبب يعني منحنا لو صارت مهم ذا للتاقي إياه لما <تصفيق> كنا في ال سنين مثلا مثل الريزولوشن بتاعها كانت مثلا اشتغله على 16 مليون بكسل كان شغال مثلا بي مثل ال مثل في مشاريع ديش سيت 14 بوصه وال الريزولوشن مثلا 600 في 600 فطبعا في ان اشكال مختلفه تماما لان المحتوى اللي بيجي من ال على الانترنت زمان واليرا على, <تصفيق> على, <تصفيق> على <غطة تصفيق> <تصفيق> شوفتو في عيون مبادة 98 مختلف تميناً عن الدزاين دقيقة عضلوات عن شكل أوه. من المستوى و شوفتو موقع مكشوفتنا قد عصر دور على حاجات معينه الكونتينت أو طويب الدزاين مختلفة تميناً نعم إنه مختلفة ديوة معلومة تلاكينا شوفت لقد عموة حتى الليوه على موجود وشوفت من اول مبالع كمكشوف تل فترة متصم التنمينات تأبدايك التسعينات متصم التسعينات على موضوع الوصول بارك مختلف فهنا نقل إستلفات تخزيها هو موقع مثير يحب من, الفجر من, الفجر من شكل الصورة حتى الوقت وعني شعني في الأسبوع اللي نحن في رمضة كنجابولة من بيوت أفعار وجديدة بمثل الكمبيتر اللي حقناش دولها في الأسبوع القبل و الله من التطريب كل مستمرها بشكر في ان شاء الله نبدي صناعه جديده للنسخه الاولى يحيى الرحمن بن سليمان موفق حال بكم على خير في اصدار جديد في اربعه ان شاء الله